وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِعُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن وزقناه منا إذقا حسنا فهو ينفق منه سر جهراً هل يستهون الحمد لله بل أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستويه ومن Hvala što لو أن أراك ببني أ غتكم لا لم ش أو ج لنكون س الأوف Alán